سألونا شكثر نهواك أو شنه السبب دايم نلهج بطرواك سألونا شكثر نهواك أو شنه السبب نلهج دايم بطرواك شنه سر المحبة لبيك والما يجي بجسمه بقلبه يتعناك ردنا نقيس حبنا بكل مرار الموت شفنا الموت سيارة محبه وشوق لليهواك ذبينا العواطف قلنا ونعاديك ردنا نصيح نكره صح نحبيناك ذبينا العواطف قلنا ونعاديك ردنا نصيح نكره صح نحبيناك قلنا نجرب النسيان بل شي يصير نسينا نشمها والله أو أنت شميناك حرنا وياك شنسميك شنناديك شنخليك حرنا وياك نقرى الكون كله ونفتهم معناه بس لما نجي لك ليش نتهجاك نقرأ الكون كل او نفتهم معناه بس لما نجي لك ليش نتهجاك يصير الله وكيلة على العشق خلاك يصير البار ما سوى الخلق له يصير الضوى العيون النبي سواك حرنا وياك سمع عنك سمعنا وصار بينا جنون شي صير الوضع يحسي الله شفناك شي يصير الوضع يا حسين لو